ودخل معه السجن فتيالي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ودخل معه السجن فتيالي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وَقَالَ الْأَخُ إِنِّي أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ وَقَالَ الْأَخُ إِنِّي أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي نبئنا بتأويله إنا نراك من المهسنين نبئنا بتأويله